حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني حور العين تناديني فدعيني أماه دعيني لا تبكدوا عيني عن دربي لا لن تثنيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تثنيني أماه فديني يحترق ويريد رجالا قد صدقوا أماه فديني يحترقه ويريد رجالا قد صدقوا فدعيني أصنع بدمائي فجرا يحمر به الأفق فدعيني أصنع بدمائي فجر يحمر به الأفق حور العين تنادي لي فدعيني أمّه دعيني حور العين تنادي لي فدعيني أمّه دعيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تسليني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تسليني أماه فؤادي قد خفقا ونسيم الجنه قد عبقا اماه فؤادي قد خفقا ونسيم الجنه قد عبقا فدعيني اسبق اخواني قد افلح فينا من سبق فدعيني اسبق اخواني قد افلح فينا من سبق حور العين تناديني فدعيني ام اهدى فدعيني أماه دعيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تسنيني لا تبكي دموعك يا أمي عن دربي لا لن تسنيني